وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا, الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين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 وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إِنَّا كنا قبل في أَهْلِنَا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إِنَّا كنا من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 ام تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحنيث مثله ان كانوا صادقين ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون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 وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنٍ وسبح وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبِّحْ وإدبار النجوم